Jum-jum-ma-sakari Albi min Chubbik Wana Khari Kan Aqmal Jum-jum-ma-sakari Albi min Chubbik Wana Khari Kan Aqmal jum om jag skulle, om jag min sätter min zul min nas och kaffet. مرتاح وارتحت inte kallat till lösningen och jag har inte kommit till ro och ro med mig. Jag kallar min sättning min nas och kaffet. Jag har inte kallat till lösningen och jag أجمل يوم يوم قلبي من, من حبك وأنا خالي كان أجمل يوم يوم ما شكالي قلبي من حبك وانا خالي كان أجمل يوم يوم ما شكالي. Jag نفس حبك شغلتني من غير ما ادري شبكتني في حبك نظرة شغلتني من غير ما من يومها ما بكرة بكره واشهر وانا بستنى في حبك نظره شغلتني من غير من يومها حبيت فكرة وشهر وانا بستنبه كان اجمل يوم يوم ما شكالي قلبي من حبك وانا خالي كان اجمل يوم يوم ما شكالي قلبي من حبك وانا خالي مكان اجمل يوم يوم شكى يوم شكى <تصفيق> وحيت من وابك لي أرحمي الروحي عليا وحيت من وابك لي أرحمي الروحي عليا أكمل من طياني في يوم واحد مش حنساك أحيات من وارك لي أرحم من روحي علي أكمل من طعي علي يوم واحد مش حنصا كان أكمل يومي يوم شكري قلبي من حبك ولا كان أكمل يوم, يوم You must have me You must me You